يا أيها الذين آمنوا اتصحوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم الأعمالكم ويخصر لكم جنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا علينا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهديد المحديد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحتفاثها وكل المحتفاث الجدعة وكل دلالة في النار نعوذ بالله جميعا من النار اخواني الكرام حديثنا اليوم عن اشراط الساعة و اشراط الساعة فيها الصغرى وفيها الكبرى وسنتحدث بعض الشيء عن الصغرى ثم أيضا عن بعض الكرة ومن أشراف الساعة أن ينسى الناس الساعة ولا يتحدثون عن أشرافها لا القطلاء ولا الوعاث ولا الكتسات يضربون سلحا عن الحديث عن أشراف الساعة وقد ورد هذا الحديث إذن إخواني الكرام من أشراط الساعة صغراء بعتة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام أنا نبي الساعة أنا نبي الساعة وما بيني وبين الساعة إلا كهاتين يعني يعني الأمور سفيرة يعني مقدار تفاؤل وصبة عن السبابة نعم هذا بين رسول الله عصمة الساعة لأن لو مثلا عددنا منذ وجود الكون إلى بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم من بعثة عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة لجاءت نسبة بأوي ضئيلة جدا جدا جدا يقول عليه الصلاة والسلام لا بينه بين الساعة إلا كما بين السلجاجة بين والتفارف وكما قال عليه الصلاة والسلام نعم إذن أشارات الساعة من أشاراتها وهي, وهي كثيرة وخصوصا الصغرى منها نأتر بعدها مقاتلة المسلمين لليهود يقول لا تقوم الساعة حتى تقاتل بيهم، وحتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هاد إن ورائي يهودي فقسله، إن ورائي يهوديا فهذا فقسله، ولكن لذل من أولاً بقاتلون بيهم وثانياً لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله شاكرين والخطاب يا عبد الله يا مسلم أياماً أعطى العبودية الكاملة لله الذي يقاتل اليهود ويقتل الحجر والشجر ويخبر بمن وراءه من الذي أخلص العبودية لله ما هو كل مسلم كل من دعا الإسلام أكلي أنا مسلم أو انتم إلى جغرافيا من الإسلام من نقع الإسلام لا يا مسلم أياما استسلم بكل جهد الله استسلم بجميع جوارع لله هذا الذي يستحق أن يتحدث معه الحجر والشجر ويقول هات يا مسلم إذن الحديث فيه يا عبد الله يا مسلم قال إلا شجرة الغرق قل. هذا الشجر اليهودي هذا لا ينادي بأنه وراءه مسلم يتواصل على اليهود وشجر الزلغار هذا هو اللي كانت نحن في البادية الجراد تعرفوا الجراد يعني الشجر فيه تشوف طويل هذا اليهود يحرسون على غرصه في بلادير لأنه شجر لا يفتحهم ولا يكشف أمرهم أمام المسلمين وهذا أيضا في ثوراتهم وفي كتبهم موجود. أنا أخبرني بعضهم قال له أحد الحقامات إن هذا موجود عندنا. نعم. إذا يا إخوان جزاكم الله. لكن ورد في الحديث أن من يقاتل هؤلاء اليهود في فلسطين نعم في هالطائف لا تزال الطائفة ذكرنا في أحد ذكرنا في فضل الشام. والشام هي سوريا والالأردن وفلسطين هذه كلها تسمى الشام وفي أحاديث الشام أو في فضل الشام أحد فضل الشام في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزعلوا طائف من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من حتى حسائسيا أمر الله وهم على ذلك قال وهم الشام في بعض الأحاديث آه قالوا هم بالشاف نعم إذا إخوان الكراط هو ورد ورد أيضا فضل في لا تزال طائفة من أمتي في الغرب وفي حديث في صحيح مسلم في الغرب وذكر فضله في المغرب والمغرب ذكر هذا الحديث ذكر أيضا في فضل الشاف المراد بالمغرب هنا الشاف بالدليل أن السعودية الآن الجزيرة العربية المغرب ها هو هو الشام يا جملا والسبق الأيمن أينش الحديث لتفسير الحديث على أن المراقب للمغرب أو الغرب الاقتصادي المسلم هو الشام وقد ذكرت هذه الأحاديث كما قلنا في فضلي الشام إذا هؤلاء هم الذين يقاتلون اليهود نعم طبعا هذا من من من عشرات الساعة ومن عشرات الساعة الصغرى أن نزيد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت أما الحديث حج قبل أن تحج هذا باطل لا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحديث الآخر يقول تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له هذا حديث حسن بمجموع طرقه نعم هذا أما حج قبل أن تحجف الأصل نعم إذا إخوان الكرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت البيت سيغلق ويهدم وأخبر رسولنا في الحديث الآخر أن الذين يستحلون هدم البيت هم أهله سكانه هم الذين يستحلونه او مراد المسلمون المسلمون هم الذين يتسببون بانحراقهم وضلالهم وتمرضهم وتغيانهم وخروجهم عن طريق ربهم وابتداعهم في الدين وخروجهم عن ملة الاسلام نعم ما قرر اطلوا ورصدهم لا ولكن انحرافهم وضلالهم هو سبب تخريب الاسلام لأنه في الحديث ويستحل يستحل البيت أهله أهله إما أهله مسلمون أو سكانه وكلاهما صحيح أهله قال فإذا استحلوا فلا تسأل عن هلكة العرب ما قال المسلمون ما قال لا تسأل عن هلكة المسلمين إلا العرب إذن سيتجردون من إسلامهم ويبقون مجرد عرب ويل للعرب إذا تجردوا من الإسلام في الحديث صحيح ويل للعرب يعني الهلاك والدمار والخراب سيلحق بالعرب حينما يتجردون من الإسلاميين ويرفضون دينهم لسال الله العافية ويقول عليه الصلاة والسلام يخرجو البيت الحبطة حجرا حجا وإذا فرد فلا يعمر بعده أبدا نصر الله العزيز هذه كارثة والحديث صحيح صحيح جدا جدا قال إذا فرد البيت فلا يعمر بعده أبدا في الحديث الآخر يهدم الكعدة يعني رجل رجوه نعم يعني فيه فيهما فيه رقة هذا نعم وساقاه فيهما دقة هذا سوي خسير قال يسلبوه يسلبوها الجذع يسلبوها حليها ويجردها من فيها من كسوتها أكل من ويجردها من كسوتها يقول عليه الصلاة والسلام وكأني وفي أفيدع وصيلع يضربها بمسحاته ومعوله المسحة هي المجرفة شوف عدو الله هو رئيس القافلة ورئيس الجيش ومع ذلك يتولى هو انتقاما عدو الله يهتمها بنفسه يتولى هدمها أيضا حتى هو يشارك في هدم هذا العدو. قد تأني به وفيه وصيلع يعني شوه الخلق وفيه هو يعني في يده عويل. في بعض الناس يكون في يده عويل أو في يده عويل. وقالوا له فيه وصيلع يعني أقوى. نسأل الله العافية. قد يأتي سؤال هنا. نحن عادنا بأن الله سبحانه وتعالى أنه دافع سبحانه بنفسه حمى بيته لما جاء أبرع عدو الله بجيشه لهدم البيت فالله سبحانه وتعالى أرسل جنوده والله جنود السماوات والأرض أرسل جنودا أرسل نعم لصد هذا الهجوم وقد انتصر هذا الجيش سماه الله سبحانه وتعالى سمى جيشه من قوة الصائقة الربانية سماه قيراً أبابي هذه الطيور كانت جنودا لله سبحانه وتعالى استطاعت أن تصد بإذن الله عز وجل هجوم هؤلاء على بيتلاي الحرام فهنا الحق سبحانه وتعالى هو الذي تولى بنفسه الدفاع عن بيته ولم يوكل الأمر إلى قريش كان قديرا سبحانه وتعالى أن يجعل القلة من قريش تستطيع صد هجوم هذا هذا العدو نعم كان قدر على هذا ولا وكم من فئة القليلة غلبت فئة كثيرة بقدر الله لكن الحق سبحانه وتعالى ما أعطى هذا لقريش لأنهم بشركون القطاع ما وكل الأمر إليهم بس وكله هو سبحانه وتعالى قام بنفسه ودافع عن بيته كي لا تكون المنة من قريش على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قالوا بك لأن رسول صلى الله عليه وسلم بعد عام الجيل يقال بخمسين يوما فكان هذا إرهاسا وكان تأسيسا لبعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وحتى لا تكون المشركين نعم يعني منا على, ورز... على الله وعلى رسول الله بأنهم الذين دافعوا وحبوا فإن الله لا بل هو دافع سواء الله لماذا ترك الأمر هنا للحبش النصارى لهدم هذا البيت لماذا؟ لله في ذلك حكم وأسرع كما لم يدافع سبحانه وتعالى عن هذا البيت ولم يدفع شر الشر الذي أرسخ بالبيت يوم هجمه الروافض الروافض من عماس لأنه في السنة السابعة ولا السنة الثالثة نسيز في أي قرن يعني هجموا على بيت الله الحرام وقد سلوا قرامفة ما يسمى بالقرامفة هجموا البيت وقد سلوا في المطار عشرين أكثر من عشرين ألفاً في يوم واحد. الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يتهمون السيدة عائشة بالزنا والذين يكفرون أصحاب رسول الله ويتسهمون القرآن بأنه محرّف صلى الله عليه وسلم ويتسهموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم عندما جمعوه حرّفوه ونقصوه ولم يبق منه إلا في رواية عندهم الثلث والذي بقي وبعضهم يقول القرآن كان حملة بعيد هل تبير الحمول؟ نعم فاتسهموا القرآن لأنه محرف مع أن القرآن من جمعه؟ هو صحابه لله؟ الله الذي جمعه لما كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فجر الإسلام كان الوحي ينزل على فيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عندما يجبريل ويقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتصارع في تلقي الآيات من النبي جبريل. فقال الله عز وجل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه إن علينا جمعه في صدرك وحتى في المصحف إن علينا جمعه. الله الذي تولى سبحانه وعطى العهد منذ اللحظة الأولى أعطى سبحانه وتعالى العهد رسول الله أنه الذي تولى جمعه فكان قدر الله يتحقق في عثمان والصحابة الذين كانوا يجمعين معه نعم فالله الذي جمع وجعل من سبحانه وتعالى من أسبل من سبب الذي تحقق قدر الله فيه هو نعم هو عثمان في عهد عثمان رضي الله عنه لما وقع ما وقع أسلم الصحابة في العراق في القراءة واحد يقول كذا واحد يقول كذا فاضطر نعم جمع الصحابة وأجمعوا على أن يجمع القرآن فجمعوا وذكر الحقيقة موجودة لأن لما كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأن يكتب كتبة في في في الأحجار وكتب اللحاب لحذنخ وكتب نعم بجريد النخل وكتب نعم في في الورق وورق من الورق الغزال ولكن كان مفرغ عند الصحابة فجمعوا واتجمعوا وجمعوا القراءة على نعم في مصحف واحد والسب القراءة السبع بالعشر كلها جمعت نعم وأحرقوا المصاحف التي بقيت نعم قال مجلس لا كل شيء ما بقي من نصائح ثلاثة وستة القراءات نعم أحرقوا الباقي وتمروا نعم وكان هذا بجماع الصحابة حتى علي رضي الله عنه حضر حضر هذا الجملة من القرآن حتى علي رضي الله عنه والصحابة جميعا فكان, فكان هذا فكان في هذا تحقيق لما وعد الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي يتولى جمع القرآن فمن سهم الصحابة من لما جمعوا حذفوا ما حذفوا وبدلوا وغيروا وتمروا وفعلوا هذا يستهين القرآن ويكذب القرآن الذي يقول إن علينا جمع فجمعه في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه سبحانه وتعالى في المصحف فكان من قدر الله سبحانه وتعالى أن تحقق في جمع الصحابة طبعا يا إخوان أقول الحق سبحانه وتعالى ترك الأمر هكذا في هذه في هذه المرة وكذلك أيضا عند عندما تهجم الحبشة نعم تهجم الحبشة على البيت ويهدمونه لم يدفع هؤلاء الشريرين وهؤلاء الخبثاء عن هدف بنت لماذا عقوبة لنا لأن الذي يستحله له من هم نعم لنا حرمنا الله من بيته سبحانه وتعالى ما بقينا من الصحق فالساعة إخواني دائما نقول وأؤكد الساعة بعيدين إن شئنا الصمر لا بد تقوم لأن قدر الله صافح ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة إلا على الأشراء لا تقوم الساعة ولم نعلم بها حتى لا يبقى في الأرض في صحيح مسلم من يقول الله الله وفي رواية حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله إذن الناس الذين أقبلوا على الأفكار الهدامة وأقبلوا على الكشوف التي تخرب الإسلام وضَطَّ الإسلام وأقبل على الفِدَع والضلالات وتجمعوا على الفجور والفسوق كأن كأن لسانهم حاد حاد كأن لسان حاد يقول هذه الساعة يا رب هذه الساعة أنتم تشوفون عمي الآن الآن وقت المطر وقت المطر والحق سبحانه وتعالى في القرآن يقول ولو السقام على الطريق لأتقيناه كلنا نقرأ هذه الآية ولا نأين السقام انظروا إلى شوارعنا انظروا إلى بيوتنا انظروا إلى أحوالنا انظروا إلى نسائنا انظروا إلى شواطئنا انظروا إلى مدارسنا انظروا إلى أعمالنا وأحوالنا وحياتنا حياتنا تدمر نعم ما المدمر مدمرنا نحن ويقول في الآية الضخرة وَلَوْنَهُمْ أَقَامُوا الثورات والحجينة وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَتَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْفِ أَرْضِهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ الخير بك ينزل الرزق بك ينزل وينزل لكم من السماء رزقا إذا كل الرزق كل الخير والحياة كلها تنزل من السماء هذا مربوط بأعمالنا وحياتنا أين الاستقامة ولو النوم آمنوا وانتقوا لفتح فتح لفتحنا عليهم ضرجات من السماء لسان وحالة يقول ما غاب ينسقوه ايش وما غاب ينسقوه الله يبغي تنزل ايش تنزله يبغي تنزله ايش الله يهديك لسان وحالة يقول هذا ايش اهلا فكذلك الساعة حيودا الساعة امرها بايدي نعم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر بأن القرآن سيرفع لأن ما بقينا أهلنا القرآن ما بقينا نستحق أن يكون نبينا القرآن القرآن خير وبركة القرآن نور ونحن ظلمة ولا يستوي ظلمة يقول القرآن سيرفع وأهل الخير سيمسوس من يبقى؟ يبقى أهل الشر ولا تقوم الساعة مع العشرات ويدرس الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشه الثوب هذا الزواق ذي الثوب وذيه الطرز ذي الثوب مع المدة الثلاشة ويطير قد كذلك الإسلام مش يطير هذه تمشي هذه تمشي هذه تمشي هذه من ناحية الأخلاقية من ناحيه قضيه من ناحيه المعاملات من ناحيه العبادات يتخلق ولا يخشى يدرس الإسلام كما يدرس ثوب واشمل ثوب حتى لا يدرى ما صلاه ولا صياما ولا صدقه ويسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى في الارض حق علاج يعني ما بقي من الشر يرفع ويبقى في أم من الناس طوائف من الناس الحديث صحيح الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنقول نقول أما شيء سمى بعض. فقيل لحدي فراوي الحديث وماذا تنفعهم لا إله إلا الله ماذا تجديهم لا إله إلا الله قال تخرجهم من النار إذن السحق دخول النار بالحرافهم وتمردهم وتغيانهم السحق النار لكن يخرجون من النار لأن من مات وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تقريبا ولو بقي في النار ما بقي بسوء عمله وضلاله لابد أنه نوران من الإيمان يخرجه من النار صلى الله عليه وسلم إذن إخواني الكرام من علامة الساعة أن يمر الرجل بالقبر بقبر أخيه المسلم ثم يقول يا ليتني مكانه من كثرة الفتن ألا ليس في بلقاء الله ولكن من كثرة الفتن الفتن الفتن العقيدة فتن العبادات فيتن المعاملات فيتن الأفكار المعدمة فيتن فيتن فيتن ما جعل الله وأكثر فيتن شبه التي تترى العقيدة في عقيدة الإنسان شبه من سليمان سعد وحرز وعقيبة سليمان يسلقها من خلال قراءة الكتاب الله من قراءة سورة آل عمران صلى الله عليه وسلم من خلال مخاطبة المسلمين الطيبين من خلال القيام والكنوات لكن يدشر كتابا او يحضر درسا في مدرسة ما فياتي له او اساده اما بنظرية فلسفية تهدف كل ما سلقاه من كتاب الله وشتركه فلسفين الله او على الاقل تخلخل عقيدة وتشككه فيما يعتقل ويصبح خلاص مزل مزل هذه فتن والله من فتن نعم اعطح يعني أقبح وأشنع وألعني كل ذي ما كيف يسل الشهوات لا بد في تلك الشهوات من زنا وشرب الخمر والهباء وإلا شهوة المال أو شهوة البصر أو شهوة ولكن الشبهات والعياد بالله من هنا يسل الإنسان هذا تدمير بالعقيدة ونز نعمس لما يحمل الإنسان من عقيدة صلى الله عليه وسلم يا أكوان نعم إذن الكرام هذا أيضا من علامة ساعة من علامة ساعة يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتداهى الناس في المساجد ما يبنون المساجد صغاء وجه من الذي أن تعمر لعبادة الله لا يقلون هذا بل يعني تباهين وتفاقرا وتعالين كذا لا نحن الآن لا, لا نشكرنا في الناس هناك طيبون هناك خرمون هناك مخلصون لله يبنون المساجد لله هذه في شفوه كثر ولكن من علامة ساعة أن الناس لا يبقعدون هذه العقيدة تساب لله في أعمالهم في بناء المساجد هذا يمضح قد تباهي التناثر نعمل ببناء المساجد وتزويتها وزخرفتها وعلى مساعة زخرفت المساجد نعم حتى النبي عليه الصلاة والسلام نعم لما لما حمل الصحابة عنه ماذا لما جاء عمر رضي الله عنه لبناء مسجد رسول الله فكان عليه الصلاة والسلام حمل رضي الله عنه يقول للبناء حمل لا تحمل ولا تصدّر أكن الناس لا تحمل ولا تصدّر مرسوم كريم على مصر نعم يعني لأن لأن الإسلام العظيم موقف مظاهر حنترامية دسراني لا إن دسراني ما, ما عن العقيدة ما عن الجزاء في العقيدة ما عن شيء ما خص النظائر الطوائف ال ال ال التمثيل كلام يخلو... مش قلب الجزاء الإسلام لا نسبيا من البساطة عماز لا الشعر كثير الإسلام كان مجيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني مشحط بجريدة النحل وكان يسيطر على أميرته مفجوعة وعلي صلاة الإسلام كان يجذو على الحصبة، على الأصبع ويصفر، ويصلي بالحذاء حتى إذا سقط الشتاء، جل زلزال، كيف صلوا؟ كان عليه صلاة وسلام جعل من علامة من علامة ليلة القدر أن يجد في ماء وطيف، في ماء وطيف، صفر على سبحان الله، تلك الليلة سقط سقط المطر حتى سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء وطيف، هنا ما في مي يقين الامطار ولا شيء من هذا ولا الريح ولا شيء فكان الإسلام فيه من البساطة فيه لأن المهم هو العقيدة هو من تفكر فيه في آية الله في أسرار القرآن وفي حكم الإسلام العظيم المهم يا إخوان جزاكم الله خيرا من علامة الساعة يقول يرفع العلم عليه من علامة الساعة أن يرفع العلم وكيف رفع العلم آخر في الحديث الآخر في العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتسأخذ الناس رؤوس يهانا فأفسوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعيد لله العلماء الرضانيون علماء الكتاب والسنة ينضطرون ويمسون ولا يبقى إلا من يفسي بالرأي اليوم اليوم يعني النجار يفسي والحدد يفتي والخيث يفتي وصائفة التجسي يفتي وما شاء الله الكل يفتي ولا يقول أحد الله أعلم لا الكل يف يقول واحد يقول والله أنا سئل عن كذا فقلت كذا كذا شهدنا ما تكذب ما مقيما تكذبنا مش مصيبة تقول في دين الله ما، لا لا لا يقال هذي علم إذا من علامة الساعة في رفع أن يفعل العلم وتكثر الزلازل تكثر الزلازل ويتقارب الزمان العام بعد العام يعني ما تشعر نعم السنة قبل تشعر بعد العام بعد العام السنة بسالك الفرد أدق شاء الله بدون ما تشعر ثم يقول عليه الصلاة والسلام ووو يظهر ويظهر الفتن وارظهر الفتن وبقى الصراع الان ثم ويكثر الهرج اي الفتنه وليست كل هذا واقع نعم هذا اللي على الساعه الصغرى ثم يقول عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه بل في الحديث الاخر يعني يكون في اخر الزمان قوم يحذبون بالسواد كح كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه على الحديث ما شاء الله يقول يزعم الناس زمان ها يقولون في آخر الزمان قوم يغذبون بالسواد كحواتي الحمام كحواتي الحمام نعم لا يريحون رائحة الزليج كوحواتي الحمام يعني كي خلوا لك القذوف هذه هذه صغوره شال الشوفه سوفي بكره الصبح هذه هذه كحواضر الحمام سبحان الله صلى الله الله صلى الله نراها الآن كثيرا وخصوصا على كل حال هذه كحواضر الحمام كيف عنده عندها هذه كل الحوصله هذيك في الحاحله ودولا ايه لا تظرف الحمام هذه يقول عليه الصلاة والسلام هذا ما كان معرف من قبل ده. وقد حصل الآن ي ي يعني يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة والحديث صحيح صحيح صحيح نعم للأسف ما نرى العوام يفعلون هذا بل نرى العلماء العلماء المرشدون نرى العلماء المرشدين الذين يعني يفقهون الناس ويرشدون الناس ويعلمونهم العقائد والأطلاف والمعاملات والعبادات هم الذين يفعلون هذا من أسف طيب أيضا من علامة الساعة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم سنفان من أهل النار كما في صاحب سنفان من أهل النار لم أراهما يعني في عادي رسول الله ما كان يراهما يمكن في آخر الزمان قوم معهم صياف كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلس البخس المائلة إلعنوهن فإنهن ملعين صلى الله عليه وسلم لساء كارثيات عارية هذا دا... تضار الجن بين الططلين كارثيات عارية يعني كارثيات في عرفنا في عرف البلاد ومكسوات لكن في عرف الشرع يعني كارثيات عارية قال ما إله ما إله يعني ها آآ يعني مائلات سمايلنا ها كيف مشيتيهن إنه دعمتكم تكون إيش يعملوا وكيف سمايل؟ فما تقول له على التسارول ملقش الآن إيش بقى الآن سبيدو هذه المرتبة تقص سبيدوم فما تقول له إذا مائل مملات يعني بأعمالنا هذه يحاولن إمالة عقول الشباب ونفوس الشباب مملات. نعم رؤوسهن وهذا الشيء نقبل رؤوسهن كأسمة يدل بالفعل ولا الفارطة ولا الشفط. إيه كأسمة البخس إلى قال عنهن فإنهن العقاب. علق عنهن لأن الصغير لا بد منه إما الصغير عملي وإذا لم تستطيع فكأن الرسول سأستشف هنا على أن الناس لا يستطيعون أهل الخير وأهل الفضل وأهل الصوفة لا يستطيعون الصغير على كل حاجة تستطيع صغير قلبي؟ يظهر أثره في لعنة هذا المنظر والعياذ بالله لعنوهن، هنا فأناولينه ولنستمر أن هذا المنظر واستحليناه واصبح هذا بيننا ويصبح الإنسان يشوف المره متبرجه كانه يشوف بقره ولا حمار يعني شيء عادي هذه هي كارثه وليه بالله يصبح المنكر لا يغير حتى النفوس تنزل كارثه في العذاب هذه مصيبة فلذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على الاقل الانوع من انوع الناس يبقى هذا التغيير القلبي ويعبر عنه الانسان مروا بالمعروف أنه عن المنكر يقول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده فمن لم يستطع فبدسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف لنا في روايه وليس من ورائك ونراه من وراء ذلك من قال وحسس قربله الايمان الحمد لله اذا التغيير ادنى تغيير منكر ادى الطوقات درجات اثناء شو اذا عدم هذا القلب اشقى ما بقى في الإيمان بالتغيير المنتشر شيئا ما بقي ما بقي التغيير المنتشر شي نعم كذلك إذن إخوان الكرام هذا من من من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل تعلمونه جميعا وهذا من أشرات الساعة في الصغرى أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل قال له يعني أخبرني عن الساعة أخبرني عن الساعة قال من مشهور عنها بعلم السائل أنا لا أعرف فوق ما تعرف أن هذا السؤال أحسن منك علما في هذا الميدان قال أخبرني عن أمارتها قال أنسلد الأمس ربتها وأنسل الحفاث العراس العالة رعاء الشاي يتطاورون في البنيان أنسلد الأمس ربتها هذا أقرب ما نفسر به هذا الحديث هو كثرة الحكوم حتى إن المرأة تتخذ أمها كأنها خادمة تربي لها الأولاد وتغسل لها الثياب وتغسل الصحون وت... يعني, وتبع... يعني كأنها حادثة تستعبدها وتستخدمها في شؤونها تجفف من آمات من كذا وهذا وكذا أنت لذا آمات ربطه وقد رأينا من النساء من ترفع صوتها على أمها وربما تشبوها وتشموها والله رأينا من تضربها بالله تذكر الله لحيينه المرأة صدريه أنها ضربه مبره. تعطيها سكبي للعروق. أي نعم. هذه مصيبة. إذا سأل خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يعني كنا يعني كيف حصل الحكم؟ عبر من ولا من الرسول سواء لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على النساء حكم على الرجال وحكم على الرجل حكم على المرأة حكم على مات المرأة. نعم هكذا كله. على واحد حكم على الجماعة وهكذا إذن وثم يقول عليه الصلاة والسلام وأن ترى الحفاثة العرافة العالية يعني السخطة يتطاولون في الكميان عندهم عمارات وعندهم عمارات الشريفات وعندهم سيارات وعندهم ما وعندهم كده من عقار وكذا فهذا علامة من علامة الساعة هو كان يرعى البقر ولا يرعى الأغنام ولا ما, ما يساوي بس أغنى أصبح إيش من أكرياء العظام من الكبراء من المليونير قالوا هذه مصيبة نعم هذه من علامة الساعة يقول عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الآخر إذا وزد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إذا تولى شؤون الأمة المسائل الكبار تولى السخطة لأنها خلاص خلاص ننتظر ماذا ننتظر الساعة حتى من يتولى الإفتاء ويتولى مناصب العلم المسائل العلم من يتولى السقطان الذين لا يسعون لا علم لهم تماما لا بكتب الله ولا بسنة رسول الله مهما قال كلان وقال إلا أولا حمي هاي إذن يا إخوان وفي الـ وفي, الـ وفي الحديث أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة, لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي. كلهم يزعم أن هو نبي وأوصى خرج بعد رحمة موت رسول الله خرج الكثير من الداعين النبوة في عهد رسول الله وبعد موته وإلى الآن أما المهدويات الآن أنا جاي واحد في البيت وقال لي أنا ديمق المهدي قرزوا لهم اسمه الله عز وجل محمد هو أبوه قال يا عبد الرحمن لا تخرج متباه قال لي أنا أخذها فالله يقول لي كانت فتخرج فخرجني المهدي فخرجوا لأن المهدي كون المهدي يقول رسول العظيمة المهدي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من آل بيتي اسمه اسمي واسمه أبيه اسمه أبيه يملأ الأرض ها؟ كسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ويقول المهدي منا آل البيت يصلحه الله في ليلة ويخرج المدينة ويفر من المدينة إلى مكة ويبايع بين بين الركن وال الركن والمقام هكذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح بين الركن والمقام ويحكم بجريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم وكل من قاتله إلا وهزم هكذا من الحديث كل من قاتله انهزم ويصلي بالمسلمين وينكثه يقول الراوي السبع سنين أو تسعة سنين حسك الراوي يقول ما عرفت خبره سبحانه سبع سنوات ولا ثلاثة سنوات ينكث في الأول ويصلي وراءه عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي وراءه ويصلي وراءه المسلمون امامه امامكم منكم قرعه الرسول الاسلام اذا يا إخوان من علامة الساعة يقول عليه الصلاة والسلام نعم يقول حتى لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الانس السباع تكلم الانس وهذه وقع سبحان الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الراي كان يرعى غنامه و وبعدين يرى الديب أخذ واحدة من غنمه واحدة جر جر وراءه هو إذا بالديب يطلقها ويسعد نعم يسعد مزاجه ثم ينقلب إلى الراعي ويقول أحرمني من رزق كتبه الله لي فقال عجيب الديب يسكنه قال سبحان الله تتعجب من ذي يتكلم ولا تتعجب من رجل في يترب يخبر الناس بخبر السمع ذي يقول هذا يرشد هذا هذا الراعي يرشده إلى ما فيه خيره وسعادته في الدنيا والآخرة قال والله أبدا أن أحقق هذا الخبر فأخذ الأغنام وأرسلها إلى أو يعني سلمها إلى صاحبها، ثم ذهب إلى إلى المدينة، وإذا به فيه يجد مش في مسجد رسول الله يطلع ويلمع الصحابة مجتمعين، وثم ينتظر وإذا برسول لما يعني ي يحذر عن الصحابة، وإذا به يحتل وهذا هذه القصة يقول عمريكي سوكي سوكي ويؤمن برسول لا يطلع، فينادي الصحابة عليه الصلاة والسلام. يناديهم ويقول لهم لا تقوم الساعة حتى يكلم ها حتى يكلم استباعو الإنسى الإنسى هكذا وينادي أبو بكر وعمر يقول أحكي لهم هذه القصة ويحكي لهم هذا الراعي هذه القصة هذه القصة صحيحة هذا فيها شيء في الأحاديث الصحيحة موجود الأحاديث الصحيحة هنا عم إخوان ويقول لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل ها يكلم الرجل فخذه ويخبره فخذه بما فعل أهله من بعده يكلمه صوته ويكلمه شيخه نعم حتى يخبره فخذه بما فعل أهله من بعده هكذا يقول عليه الصلاة والسلام هي هذه المسجلات وهذه هذه الآلات الموجودة الآن اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وفي حمدك يشهدوا لا إله وإله وإله وإله سبحان رب الكبزات أما يسيكون وسلام على المرسلين والحمد لله المطلوب في العشر في الحجج وهي قادمة علينا إن شاء الله المطلوب ثلاثة أمور على الأقل المطلوب أمور كثيرة ولكن نحشرها في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الإكسار من الطاعات الإكسار من الذكر من التصليح والتحميد والتكبير والتهليل أكثر من ذكر في هذه الأيام أيام العشر نعم الإكثار من ذكر الله عز وجل في الطريق في الأعمال في داخل البيت خارج البيت في التغريق في المسجد ذكر في المسجد أكثر من ذكر نكثر من ذكر الله عزوجل سبحان الله مئة ومئة سين أو سند شاء الله الحمد لله مئة وأكثر آه الله أكبر مئة وأكثر آه اصصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة وأكثر وهذا نكتر من الذكر في هذه الأيام يعني أصدقل أكثرهم من تصبح والتحميد والتكبير في هذه الأيام ثم الأول ومن الطعام من الصيام أو الصيام أيضا نصم الصبع إذا استطعنا أن نصم تسعة أيام متوالية فذلك أفضل وأجمل وأجمل بما في عرب المعاشر من الحزن حراف في الصيام فيه إذن نحاول ما استطعنا يكتر من السيام في هذه العيام ويجب صمدين ويجب صمدين ويجب صمدين وعربة لأن من صامة عربة يكون في ردنوبه القديمة والحديدة سانة قبل وسانة بعد من صامة عربة يعني كفر الله السنة التي قبلها والسنة التي بعدها يكون يقول عليه الصلاة والسلام ثم الثالث هو إخوان الكرام ينكف في العجل ينكف عن شعارنا التقليمي عن تقليل أفارنا وقص شعورنا الشعر بدنا كله ينبغي أن نكف عنه ولكن هذا خاص لمن أراد أن يضحي يقول الرسول صلى إذا دخل أحد إذا دخل العصر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وألفاره يعني رب البيت المولود كذا لا نعم فرب البيت اللي مش يضحي لا رضي يضحي فليمسك عن شعره وأذقاري كما يقول عليه الصلاة والسلام وقد ورد في الحديث المستفيد المعنى الأول يقول عليه الصلاة والسلام إذا إذا دخل العشر ما من أيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحد الله من هذه الأيام قال والجهاد نسب إلى الله والجهاد نسب إلى الله إذا العمل الصالح في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد نسب إلى الله إذا صلي ركعات أو سبع يوم أو ذكرت ذكرا افضل من التجاهد في سبيل الله قالوا الجهاد من سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرتع ذلك بشيء فأكثروا فيهن من التحميل والتكبير والتعليل هكذا ما قال عليه الصلاة والسلام وان كان هذه الزياجة يقوم بعمل العلم فيها الهيئة ولكن مفصدقها في معنى العام من طاعة الله عز وجل وأفضله ذكر الله لأن ذكر الله ما فيه أفضل منه أفضل حتى من صدقات وحتى من, من الصيار وحتى من كل شيء أفضل ما تتخرق به إلى الله وذكر الله عز وجل هذا فيما يتصل بهذا المعلم ثم يقول الآخر يقول ما الفرق بين يمين الله واليمين المعقودة ويمين الأبوس؟ يمين الله إخواني قد نجمعها في ثلاثة عبور الأمر الأول هو بدون قد الإنسان الذي يحلف وما يقصد حاليا تقول له سبقى السيد العائلة رضي الله عنه وأرضاه تقول لا والله فلا والله إيش هذا؟, هذا يمين الله يعني ما قصدها صاحبه وما عقدانه نعم هذا الأول ثاني نسيه الإنسان فعل شيئا ونسي أنه فعله فحالة أنه فعل لم يفعله هو فعل شيء أم نعم هو نسي فعل ثم لما سئل حلف أنه لا ما فعل شيء ما فعل ذلك كذين نسيانه فهذا السمة يمين الغلاك فارطة فيها الأولى الأولى لا فارطة فيها وهذه أيضا لا فارطة زاد واحد من ما رحمه الله ورضي عنه وهي يمين الغلط يمين الضل يظن أنه ها يظن أنه فعل كذا وهو لم يفعلها هذا ظن أو يمين الغلط رأى رأى شخصا نعم دخل بيتا وهو مسافر دخل دارا فقال هو فلان وهو ليس بفلان ظن منه أنه فلان فحلف على أنه فلان ظن ال الحلف الذي يظن صاحبه أن كذا ثم يمين ويتبين أنه غير ذلك فهذه تسمى يمين الله لا كفرت فيها بقي لنا اليمين المعقولة اليمين المعقولة هي التي في فيها الكفر اللي الله عزوجل لا يواخذكم الله باللغوي هذه سلام باللغوي في إيمانكم ولكن واخذكم بما عقد سمو الأئمة بما عقد سمو الأئمة يمين التقطتها عقدتها اما يمين الحنس أو يمين البرل أن يمين الحنس ويمين البرل وكلاهما فيها الكفر انفرق بين يمين الحند ويمين البر يمين البر تقول بمجرد لا تصبح حارثا عليك يمين الحند ويمين البر حينما تحليق لا تكون حارثا حتى دفعا مثلا تقول انا ان كلمت فلانا والله ان كلمت فلانا فعله كذا والثاني. في بيمين، أنت بار ماذا نتكلمه؟ فإذا كلمته حنسة هي جهة يمين يمين البيت، ويمين الحن تقول والله لا أفعلن كذا، والله لا أضربن هذا الولد، فإن سحاني بمجرد يمينك هذا ستعاند. ما تخل من الحن حتى تضربه فالأول فيه الكفار وهذا فيه الكفار فالعنده بالفرق بين يمين البر ويمين الحن هو هذا ويقول بعض الزعوة الخائلين البر في الفرق بينهما البر إن فعلتوا لفعلتوا لأفعلنا إلا بأفعل حنثوا البر إن فعلتوا والله إن فعلتوا كذا فعلوا كذا هذا أنت فيه بر حتى تفعل والبر إن فعز لا أقول الله لا أفعل كذا فهذا فيه بر حتى تفعل نعم البر إن فعز لا فعز لأفعلن إن لم أفعل حنسو حنسو هذا باللغة بير باللغة الفاس ولا باللغة تتوى يقول ثم تم ثم, ثم. كذا ايه هذا هو سواء يمين البر أو يمين العقودة سواء كان يمين الحنس أو يمين البر كلاهما فيها ال ال الكفار ودخل في قوله تعالى لا يواغبكم الله ويطفئ المرء ولا يواغبكم بما عقصهم العمال أما يمين الغموس هي التي يحلقه صاحبه وهو وكاذب هذه سمية غموسة لأنها تهمس صاحبها في النار نعم هو يحلقه وكاذب ثم يقول هل يجوز اليمين بالطلاق أو الحرام هذا حرام لا يمني الطلاق ولا الطلاق ولا بالحرام حرام لأن رسول الله يقول من حكى حالفا فليحلف بالله أو ليسموس أما يقول عليه الطلاق بعد ذلك هذا حرام ويذمه يذمه المعلق عليه والحلف بالطلاق لا يذمه تذكر الحلف لا يكون إلا بسم الله سبحانه وتعالى أو جسم من أسمائه لأن الحلف فيه تعظيم والعظمة لمن هي لله سبحانه وتعالى. فالحلف بالحرام أو الحلف بالطلاق لا يجوز أبداً. الطلاق واضح، ولكن الحلف بالطلاق في كل علماء نعم بكل كل علماء هو هو جهل. إذا حلف بالطلاق فمن المرأة إن فعلت كذا فأنت طالع. هذا لا بد أن ننظر له بنظريات. إذا كان قصده منع هذه المرأة عن كلمة الطلاق فهي فعلت، ولكن قصده أن يمنعها من ذلك الشيء إن فعلت كذا فعلت دامه. قصدهما هو لا يطلقها ولو أعطيته الصني لا يطلقها. غرضه منعه قصد هذا لا يقع طلاق ولو حلف بالطلاق لا يقع هذا محقق. لا يقع طلاق وإنما عليه كفارة ميمى. لأنه ينزل منزلة اليمين الثاني يقول لها إذ مثلا يكلمت فلانا فأنت طالح أو إذ ذنيت فأنت طالح هذا طبعا ما يقصد وش يقصد منعها ولا يقصد طلاقة إلى وقعت الأمر فيخصد طلاقة فهذا إلى وقعت ما وقعت ما عليه فهي طالح فهي طالح هذا هو. ل... أما الحرام، فعبد الله رضي الله عنه يقول الحرام. أه... عبد يقول الحرام يمين، يتكبر كفرت يمين. إذا قال مرأة عليه حرام، هذا عليه إلا كفرت يمين. ويزد في بقول سعى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما سحرمو ما أحل الله لك تمسقي مردة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لهم تحلة إيمانيه ثم الحرام يبدأ من رسول صلى الله عليه وسلم كان عند إحداث وجاته ولعل سيدة حفصة في يومها ووجد هناك أمتهم فنكعها فجاءت هذه الزوجة فغضب أسوار طارت من هذا البعد وفي يومها فأرضاه الرسول صلى الله قد حرمتها على نفسي ولكن لا تختيها لأحد وقد حرمتها على نفسه حرام عليهم فلزل الآية نعم لزل الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحد الله لك تبسغي مرتاح أزواجه والله رب الرحمن الله يسامح قد فرض الله لكم ساحل يقول يقولون عباس نزل حق سبحانه وتعالى نزل كلمة الحرام منزلة اليمين التي تكفر فهي كفر اليمين وبعض العلماء وهذا قريب أيضا يقول إذا قصد به الطلاق يقع الطلاق وإذا لم يقصد به الطلاق لا يقع فهذا من طلاق الكناية والطلاق بالكناية واقع نعم اذا قصده صاحبه ثم اللهم هو سبحانه جميع علم ما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و الي سبحان ربي رب العرش العظيم والسلام على المرسلين والحمد لله